أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة من المحسنين ألف لان مين علات ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اولائك على مد من ربهم واولائك هم المفيحون ومن الناس ين اسي يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله يُضِلُّ الْعَنْسَ دِينِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَيَتَّخِذُهَا مُزْدَأَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا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 اذ ترونها والقاف في الارض رواسيا تنيد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا فيها 129. وللظالمون في ضلال مبين 120. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني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 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْ ظَالِحَةٍ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُنَّ فَتَكُونَّ, فتكون صخره او في السماوات او في الارض ياتي بنا الله ان الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه واقم بالمعروف وان هن الكر اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزه 111. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور 112. واقصد في مشرك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 113. ألم تروا أن ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا, ولا كتابير واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اهدا انا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك فَقَدِ السَّمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُفْتَقَا إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 119. ونمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض نشجره اقلاما وانبحه يمده والبحر يمده من بعده سبعه ادخر ما نفدت ما نفدت كلمات الله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 انذرت منهم من اقتصد وما يجحد باياتنا الا كل خد تارك فجور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عون ولدي ولا مولود هو جاز النا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم